نرى بعض الأئمة ينتظر الداخل خلفه لإدراك الركعة وبعضهم يقول لم يشرع الانتظار فما الصواب في ذلك لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم مثلا إن الله مع الصابرين ففي حديث أبي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وعن أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها رواه مسلم واحمد والنسائي وابن ماجه فلا مانع من انتظار الامام للماموم والله اعلم